بل الظالمون في ظلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرق بالله إن الشرك لظلم عظيم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 وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَن أَنَا بِنِيَّ ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا قُوْمُتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنِيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُمْ إِثْقَالَ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَقُونَ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير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 وَإِذَا وَشَيَهُمْ مَوْجٌ كَظَلَّلَ الدَّاعُ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ